بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده وهو كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير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 الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 116. فارجع البصر هل تغى من فطور 117. البصر هل تغى فطور ثم نُرْجِعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ نُرْجِعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ الدنيا بمصابي حوا جعلناها رجوما للشياطين ورقدينا السماء الدنيا بمصابي حوا جعلناها و للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير واعتدنا لهم عذاب السعير كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شهيقا وهي تفوق فكادُ تم يز من الغي فكاد تم يز من الغي كلم أ الق فيه فَد سألَم خزَنةُأَ يأك نذب ق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 وَقالَاوا لَكُ نَسمْمَأَْ نعقلِلُ مابُ فيِي أصحابِ السعيد وَقالَاوا لَُ نسممَأَْ نطِيُ مكُ الن أص بِسُقْى قَلِّي أَصْحَابِ السَّعِيدِ بِسُقْى قَلِّي أَصْحَابِ السَّعِيدِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربهم وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ يُجْهِرُ به, بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ من خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ اوير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والذى جعل لكم الارض قعدلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من وإليه النشور واليهم 117. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموك 118. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموك أم حاصبا ان اماتن في السماء ان نرسل عليكم عاصبا فستعلمون كيف نذير اتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم فَكَيْفَ كَانَ نَقِير أَكَيْفَ كَانَ نَقِير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ ما يمسكهن الا الرحمن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير انه بكل شيء بصير ام هذا الذي هو جند لكم ينصركم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 ان اذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل تجوف في عطو ونفور بل تجوف في عطو ونفور يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي وخلق وجعل لكم السمع والابصار والافئده قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما, تشكون قليلا ما تشكون ق الذيذَ رأكُم في الأوْطِ وَإلَيهِ تحشَون ق الذي رأك في الأض وَإلَه تحش وَيقولُونَ مَتَ هذاوعدُ إِكُ تُم صَادتين وَقولونَ مَتىَ هذاوادُ إِكُُم إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة الذين كفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون اغمم رحمذ الفتنسي اغمم الذين كفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل اا ايتهم ان اهلكن يالله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل ارايتم ان اهلك يالله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا